أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم مفصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 Yümettüğüm meydan hasanı ile ajalı müsamman ve yüktü olanı fadıl fadıl اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وهو على كل شيء قدير. الا اين هم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يسترون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون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 قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إن نه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقول إن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 فَلَعَلَّكَ ثَالِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَكُولُ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ معه مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الله. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جذالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما ويأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أرد أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجريون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 وَصَنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَرَحْمَتِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا منه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 حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما من معه إلا قليل. وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسها. إن ربي لغفور رحيم.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 وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَكِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ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 قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطُ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِن مَن مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجِرِمِينَ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 من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من فَتِيمَ إِلَّا هُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إن ربي على كل شيء حفيظ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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك كِمَ مَا تَذَعُونَ إلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَ يَا قَوْمَ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّ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 ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء إن فياخذكم عذاب قريب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 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب.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 أَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَمْ وَهُم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 ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بِهِمْ وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب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 أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَ ثَاسَفِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّ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 ولا تنقصوا المتيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط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 إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا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 عليه توكلت وإليه أنيب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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإن لنا راكفين ضعيفا ولو لا رحتك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامد سوف تعلمون من İhya davu yuxzi ve manu ve kâzib أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمته منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بُعْدًا لمدين كما بعيدت ثمود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 بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبْ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الاخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود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 عطاء غير مجزول فلا تكفي مريته مما يعبدها اولاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قابل وان ان لوموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوف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 إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أوليئه لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون إِلَّا إلا من رحم ربك وَلِذَلكَ خَلَ قَغُم وَتََّتكَلِمَةُ رَِّكَ لَ أَم لَ أََّجَهًا النَّمَ مِنَدَِّتِ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 وَكُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنْتَ وِيَرُوٍّ إِنَّا مُنْتَوِيَرُ لله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل لما تعملون